بايعوا واستخلفوا الشيخ الهماما من غدا للدين إذاعة البيان تقدم أبا الضيما ولم يرضى الخلافة شروطها وصحتها الكفر وحاما في ديار اللفة الحلقة الثانية إنه البيع المعلّا فغتن لا تمث بالجهد محوما ملاما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الامي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين نحن باذن الله تبارك وتعالى ناخذ الدرس الثاني من دروس الخلافه تكلمنا في الدرس الاول على مفهوم الخلافه وان الخلافه اسم شرعي له حقيقه شرعيه لا يجوز اثباته ولا نفيه الا بدليل من الكتاب او السنه تكلمنا اولا عن حكم اقامه الخلافه الاسلاميه وذكرنا ان اقامه الخليفه للمسلمين هو امر واجب على الامه تاثم بتفريطه تاثم بالتركه كما ذكرنا ذلك عن الامام القرطبي وابن حزم والموردي وكذلك الذهبي وغيرهم من اهل السنه والجماعه الذين نصوا على وجوب اقامه خليفه واجب للمسلمين بل نص الجويني على انه واجب مع القدره على ذلك اي ان الامه آثمه حتى تسعى الى تحصيل القدره على وجوب اقامه الخليفه للمسلمين فعند عدم وجود القدره لاقامه خليفه للمسلمين يصبح واجب على جميع الامه الاسلاميه ان تسعى وان تسلك طريق اقامه الخلافه الاسلاميه فاذا فرضت فهي آثمة فاذا سعت الى اقامه الخلافه ثم تحصلت لها القدره على اقامه خليفه للمسلمين فهي آثمه الا ان تنصب خليفه للمسلمين وذلك قلنا ان الجماعات المجاهده في جميع الساحات في السنين السابقه كانت كلها تسعى لرفع هذا الواجب عن الامه كانوا يسعون لاقامه خليفه للمسلمين بعد ان سقطت الخلافه الاسلاميه فكان سعيهم في اقامه الخلافه هو اسقاط للواجب المكلفين به ثم بعد ان تحصرت القدره في العراق والشام وكانت هناك الشوكه والمنع والقدره على اقامه دين الله تبارك وتعالى ولو قرعت اعداء الشريعه تحصلت القدره والشوكه للاخوان المجاهدين في العراق والشام على اقامه الخلافه اصبح واجبا في حقهم هم ان ينصبوا خليفه للمسلمين ومن لم يكن لديه القدره على تنصيب خليفه للمسلمين فهو معذور من لم يكن لديه القدره على تنصيب خليفه للمسلمين فهو معذور ان كان يسلك هذا الطريق ويسلك سببه ويسلك سبيلا اقامه خليفه للمسلمين وبعد ان تحصل دي من قدره صاره واجبا عليهم ان ينعين خليفه للمسلمين فعينوا الشيخ ابو بكر البغدادي حفظه الله تعالى خليفه للمسلمين فحصل ما حصل من نفي لصحه هذه الخلافه ومن اثبات لها لذلك نحن في هذه السلسله باذن تبارك وتعالى نبين الحقيقه الشرعيه للخلافه الاسلاميه وهل توفرت فيها اركان الخلافه ومقوماتها او لا بعد ان ذكرنا وجوبه قام بث خليفه للمسلمين وهذا الامر عظيم جدا حتى ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام اخروا دفن النبي ثلاثه ايام حتى نصبوا خليفه للمسلمين نصب ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفه للمسلمين فبتنصيبه اماما وخليفه للمسلمين حصلت البركات لهذه الامه باجتماع الكريم لذلك من, من بركات اقامه خليفه المسلمين في عهد الصديق انهم كان سببا على قضاء على المرتدين الذين منعوا الزكاه لذلك من واجبات الخليفه هو قتال الممتنعين لذلك كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه حازما في قتال مانع الزكاه حتى انه خالفه عدد من الصحابه على راس عمر رضي الله عن الجميع وكان لديه لبس في قضيه انهم ينطقون بالشهاده كما هو الحال في زمان الان بعض الناس يقول لك هؤلاء ينطقون بالشهاده كيف تقتل من يقول لا إله إلا الله مع أن عمر رضي الله عنه لم, من لم يكن منعي الزكاة كحال هؤلاء المنتنعين اليوم عن الشريعة بل كانوا منعين لشعيرة واحد ألا وهي الزكاة فتبس الأمر على عمر فبين له أبو بكر رضي الله عنه أن للا إله إلا الله لها حقوق لذلك قال النبي سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصر مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها لذلك فسر قضية أن لا إله إلا الله له الله لها حقوق وان الزكاه من حق المال ثم بعد ذلك ان شرح صدر عمر بما شرح له صدر ابو بكر رضي الله عنه جميل كذلك من بركات اقامتي ابو بكر الصديق رضي الله خليفه للمسلمين انه امضى بعث اسامه لما خالفه الصحابه في امضائه فقال والله لا احل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم وكان من بركات هذا البعث بعث اسامه ان من يرتد عن الزكاه عاد الى الاسلام خوفا من المسلمين خوفا من الصحابة رضي الله عنهم عندما رأوا هذا البعث يرسل والعرب الترتد وعمر رضي الله عنه يرسل هذا البعث إلى أقاصي الدنيا إلى إتالي الكفار الأصليين هؤلاء المرتدين الذين من قرب من المدينة ومن قرب من مكة خافوا على أنفسهم فرجعوا إلى دين الإسلام وكان سببا ليوأدي كثير من القرى التي منعت الزكاة ما هي الحقيقه الشرعيه للخلافه الاسلاميه ما هي الحقيقه الشرعيه للخلافه الاسلاميه الخلافه الاسلاميه مسمى شرعي هكذا بالقطع له حقيقه متى يجوز اثبات ان هذه خلافه اسلاميه صحيحه او لا متى يجوز ذلك حتى نحكم على الخلافة بأن خلافة إسلامية لابد لنا من ثلاثة شروط لابد من شروط في الخليفة شروط في ذاته في الخليفة لابد أيضا من شروط في تنصيب الخليفة لابد أن ننصب بطريقة شرعية أو طريقة تثبت بها الخلافة كما سأتي معنا أن التغلب ليس طريقا شرعيا ولكن يثبت به تثبت بي صحه الخلاف لابد من شروط في الحاكم او الخليفه ولابد من شروط في تنصيبه ولا بد من شروط في احكامه التي يحكم بها بين الناس فاذا توفرت الشروط في الخليفه ونصب بطريق صحيح ثم بعد ذلك توفرت الشروط في احكامه التي يحكم بها فعند ذلك نحكم بان هذه خلافه صحيحه ان الخلافه صحيحه واذا تخلف شرط من هذه الشروط فعند ذلك تكون الخلافه باطله لذلك ينبغي ان نقف مع هذه الشروط وقفه دقيقه جدا ونمحصها وننظر فيها وندقق فيها النظر حتى نرى هذه الخلافه صحيحه او لا هذا الضرف باذن الله تبارك وتعالى سنذكر شروط الخليفه التي ينبغي ان تتوفر في ذات الخليفه التي ينبغي ان تتوفر في الخليفه حتى يجوز او يصح ان ينصب لهذا المنصب العظيم الا وهو منصب الخلافه الاسلاميه الشروط يذكر العلماء في الخليفه يذكرون في ذلك شروطا منها او جملتها ان يكون الخارج الرجل الذي ينصب لهذا المنصب العظيم ان يكون ذكرا بالغا حرا عاقلا مسلما عدلا شجاعا قرشيا هذه شروط لا بد ان تتوفر حتى نحكم على هذا الرجل انه يجوز ان ينصب لهذا المنصب العظيم وهو كمنصب الخلافة الاسلامية اما كونه ذكرا فلا بد للخليفه ان يكون ذكرا كما رواه البخاري في صحيح من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان فارسا ملك ابنه كسرى قال لن يفلح قوم ولو امرهم امراه لن يفلح قوم ولو امرهم امراه لذلك لا يجوز للمراه ان تتولى منصبا على المسلمين شاء من شاء وأبى من أبى هؤلاء الذين الآن تشدقون بحرية المرأة وحقوق المرأة المرأة خلقت ضعيفة لا صلاحية لها في الحكم بين الناس ولا الفصل بين الرجال ولا مخلطة الرجال لا يجوز للمرأة أن تخالق الرجال وأن تعمل معهم وأن تحتك ببيئة الرجال لا المرأة عفيفة شريفة كما قال الله تبارك وتعالى وقرن في بيئة بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى فهؤلاء الذين رضوا بالجاهلية الأولى هؤلاء الذين دون إخراج المرأة هم الذين رضوا بترك حكم الله تبارك وتعالى وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحصل من الله حكما لقوم يوقنون فهؤلاء يريدون المرأة التبرج دون أن يعود حكم الجاهلية يريدون أن يحكم بين الناس بقوة وضعية فهؤلاء لا حظ لهم في الإسلام لذلك المرأة لا تولى على المسلمين لابد لمن ينصد لهذا الموضوع السيد العظيم ان يكون ذكرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امرا كذلك لا بد ان يكون بالغا ان الصبي لا يصح ان يكون اماما للمسلمين بالاجماع لعدم قدرته على القيام باعباء الخلافه كذلك لا بد ان يكون عاقلا لا تجوز امامه المجنون ولا امامه المعتوه وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم كما نص على ذلك الشيخ محمد الرمي شقيطي غيره كذلك منصب الخلافه لابد لمن يتولاه ان يكون حرا فلا يتولى الخلافه عبدا رقيقا والرقيق والعبيد ربما اندثروا والان خرج من جديد فقه الاماء والرقيق وغيري بعوز الخلافه الاسلاميه بالعراقي والشام بعض الناس لا علم لهم بهذه القضايا الرقيق والاماء هؤلاء هم الكفار الذين يؤسرون يؤسرون في حرب المسلمين للكفر إذا أثر أهل الإسلام رجالا أو نسانا وأطفالا فللإمام أن يسترقهم وله أن يعتقهم وله أن يمنى عليهم بمعنى وله أن يقتلهم وله كما قال تبارك وتعالى فإما من بعد وإما فداء وله أن يفادي بهم أسر المسلمين فالإمام مخير بين هذه الخيارات الأربعة إما في حق الأسير الكافر إما أن يقتله وهذا الذي يرضى ما يخبره خالف فيه عدد من ملافقها له نعم بالامام ان يقتل الاسير عامه الناس يقولون ان الاسير لا يقتل هذا خطا الاسير الكافر اذا اسر ينهى الامام ان يقتله كما قال الله تبارك وتعالى لا كان لنبين ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره هذه الايه سبب نزولها ان المسلم كان له اسرى فاستشار ابن ابي بكر فراى ان ان يفادوا وثم استشار في عمر فراى ان يقتلوا فراى ان يقتلوا, فرأى أن يقتلوا. لذلك نزل القرآن مصدقاً لرأي ومصوباً لرأي عمر في هذه المسألة ما كان لنبينا أن يكونوا أسرى حتى يثخين في الأرض إذن نجوز قتل الأسل هذا الخير الأول له قتلهم الشيء الثاني له أن يفادي بهم أن يستبدلهم بأسرى المسلمين الشيء الثالث له أن يمن عليهم أن يطلقهم هكذا بلا شيء من؟ فإما من بعد وإما فدا الشيء الرابع له أن يسترقهم بمعنى ان يكون رقيقا وعبيدا في خدمه اهل الاسلام فلا يجوز لمن كان عبدا رقيقا ان يكون خليفه للمسلمين اما ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا ضيع وان امر عليكم عبد حبشي يون. فمعنى عبد حبشي هنا او امر عليكم عبد الحبشي لا يعنى به الاماره العامه الكبرى وهي الخلافه لا انما هي الاماره الصغرى في بعض المناصب ربما يولا عبد رقيق في بعض المناصب يجب ان يسمع له وان يطاع وبعضهم ذهب الى ان معنى هذا الحديث انه هذا باعتبار ما كان هي ولو اي علم عليكم عبد الحبشي اي رجل حر كان عبد في فيما سبب ثم اعتق فاصبح حرا كما قالت بركه تعالى واتوا اليتامى اموالهم واتوا اليتامى اموالهم المعلوم ان اليتيم لا يعطى لا يعطى ماله لا يعطى من, من امواله شيء حتى يبلغ حتى يبلغ وانما عبر باكل يتام امواله اي اكل الذين كانوا يتام اموالهم كما هذا أيضا يحمل الله عليه وسلم اسمعوا وطيعوا أن أمر عليكم عبد أو أمر عليكم من كان عبدا حبشيا ثم بعد ذلك صار حرا وذهب البعض إلى غير ذلك من الوجوه إذن لابد لخليفة المسلمين أن يكون ذكرا بالغا عاقلا حرا ثم بعد ذلك لابد أن يكون مسلم بل لابد أن يكون عدلا لابد أن يكون عدلا أن يكون عدل إذا ولي ابتداء لا يجوث أن يولى إلا العدل الفاسق لا يولد ابتداءا وان فسح طرا له فسق بعد ذلك لا يخرج عليه من باب سد الذريعه واذهاب الفتنه <تصفيق> الذي يطرا عليه فسق الذي يطرا عليه كفر اما من طرا عليه كفر والرد فهذا لابد من الخروج عليه كما ذكر الاجماع على ذلك القاضي عياض وغيره من اهل العلم اذا وقع من الحاكم او الخليفه كفر بواح فذا يجب الخروج عليه اما الفاسق ابتداءا لا يجوز تنصيبه ان طرا عليه فسق بعد ذلك يسمع له ويضع ما لم يزداد في فصته حتى أنه يمنع حقوق الناس ويكون في الخروج عليه مفسدة أقل من مفسدة إبقائه فهذه مسألة هي اجتهاد لأهل العلم في حينها لذلك لا بد لري ولا منصب الخلاف ان يكون عدلا العداله موصب زائد على الاسلام الدليل على هذه استدل بعض العلم بقول الله تبارك وتعالى قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريته قال لا ينال عهدي الظالم اذا لا بد ان يكون عدلا كذلك من شروط الخليفة الذي ينصب لمنصب أو الرجل الذي ينصب لمنصب الخلافة لا بد أن يكون عالما بمعنى أنه من أولي العلم بمعنى أنه من أولي العلم بمعنى يكفيه قدر من العلم الذي يمكنه به الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوالي لان الخليفه او خليفه المسلمين لا يكون جاهل بمعنى انه كل ما وقعت حادثه يذهب ويستفتي ويسال هذا خطا لا يوجد اي ولي الا اذا كان لديه مسكه علم وبعض العلم الذي به يستغني عن سؤال غيره والاستفتاء غيره والبحث عن حكم الحوادث عند غيره لذلك هذا يذهب هيبه هذا المنصب وهو منصب الخلاف اذا كان بده يكون لديه شيء من العلم الذي به يدفع الشوائب والنوازل وهذه رب لا يستدل عليه بقوله تبارك وتعالى ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم بسطه في العلم والجسم كذلك قضيه جسم الخليفه لابد ان يكون سالما من العيوب الجسديه لا بد ان يكون سالما لا يكون اعمى ولا يكون اصم ي... هذه قضايا ربما تذهب منصب الخلافه الذي لابد للخليف ان يكون مستمعا لمظالم الناس رايا لاحوال امته وشعبه فلا بد ان يكون سالما الاعضاء وهذه ايضا يسدل عليه بقوله تعالى ان الله صلفهم عليكم وزاده بسطه من العلم والجسم كذلك من شروط الخليفه ان يكون شجاعا ان يكون شجاعا اي لا تلحق رقه في اقامه الدين واقامه الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب وكتاب الكفار ولا قطع الاعضاء فبذ ان يكون من اهل الشجاع يدل على ذلك اجماع الصحابه رضي الله عنهم انا عند الامام لابد ان يكون كذلك ذكر ذلك الشيخ محمد الامين شقيضي رحمه الله تعالى في ابواب البيان الشرط الاخير ان يكون قريشيا يستدل له بذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه البخاري رحمه الله تعالى انه وسلم قال ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد الا اكبه الله على وجهه ما اقام الدين ما اقام الدين اذا قريش هم اولى الناس بهذا المنصب لذلك يجب ان يكون الخليفه قريشيا وحصل الاجماع على هذه المساله الا من شذ من من اهل سنت والجماعه ممن وافق قوله قول الخوارج وغيره في عدم اشتراط ان يكون الخليفه من قريش لذلك لابد للخليفه ان يكون من قريش ولابد ان يقيم الدين وسياتي معنا في شروط احكام الخليفه ان هذا الامر في قريش وهذه الشروط بجملتها التي لابد ان تتوفر في الخليفه الذي ينصب بهذا المنصب العظيم لذلك بعد ان اتينا عليها نقف مع الشيخ ابو بکر البغدادي الذي نصب لمنصب الخلافه هل توفرت هذه الشروط في هذا الرجل الذي نصب لمنصب الخلافة أو لا؟ اما كونه ذكرا بالغا حرا عاقلا فهذه لا ينازع فيها عاقل اما كونه ذكرا بالغا حرا عاقلا فهذه لا ينازع فيها احد من اهل العقول اما كونه عدلا فنحسبه الله حسيبه انه من اهل العداله فانه من الثقات ودليل عدالته انه اقام دين الله تبارك وتعالى اقام الحدود واقام القصاص واعاد الحقوق الى اهلها ورفع الظلم عن الناس وذب عن المظلومين وفك الاسارى من قيود الرافضه الملعون هذا كله دليل على عدالته حفظه الله تعالى قال الشيخ تركي بن مبارك البنعلي في رساله اعلام الرائق والغادي لبعض مناقب البغدادي ذكر في عدالته قال هو الشيخ المجاهد والعابد الزاهد امير المؤمنين وقائد كتائب الدين ابو بكر القرشي الحسيني البغدادي حفظه الله ورعاه وسدد على الخير والحق خطاه اذا اما كونه عدلا فهذا ايضا لا ينازع فيه احد من من يطعن في صحه الخلافه الا من شذ ومن شذ شذ في النار اما كونه شجاعا شرط الشجاعه ايضا ذكرناه فهذا الواقع الان في العراق والشام خير دليل على شجاعته فلا تحمل مثل هذه الاعباء الا رجل في غايه الشجاع لا يتحدى طواغيت العرب والعجم لا يتحدى الياتهم وطائراتهم اقامه دين الله تبارك وتعالى وتصريحا بمله ابراهيم قولا وعملا نصرت الله تعالى ان يثبته ويحفظه الا رجل شجاع مقدام كما قال الشيخ محمد العدناني حفظه الله تعالى في وصفه قال رايته او رايت فيه عقيده وجلد واقداما وطموحا ابي نصعب الزرقاوي وهو معروف من هو مصحفي الشجاعة والجرأة والجلد الشرط الأخر من شرط الخلافة الذي ذكرناه أن يكون من دوي أو من أهل العلم أن يكون من أهل العلم الشيخ ابو بكر البغدادي حفظه الله تعالى هو من اهل العلم هو من اهل العلم والصلاح رجل له دكتوراه في الفقه الاسلامي وله رسائل وله ماجستير في الدراسات القرانيه وله رسائل وكتب في هذا الباب هذا كله يدل على انه من ذوي العلم ومن اهل العلم حفظه الله تعالى وان كانت الشهادات في زماننا لا لا تعتبر ولا يعتد بها في في تمييز العالم من الجاهل لان الان هذه الرسائل يحملها الجهال ولكن الشيخ حافظ الله تعالى قوله العلم شاهد بذلك الثقات العدول كان من من اللجنه الشرعيه سابقا في دوله العراق فلا لا ينصب في هذا المنصب ولا يوضع في هذا المكان الا وهو لديه علم يكتب به ويستغني به عن كثرة السؤال وطلب الفتيا الشرط الاخير الذي ذكرناه من شروط الخليفه قلنا ان يكون قرشيا اي ان ان يكون من, من من قريش الشيخ ابو بكر البغدادي حفظه الله تعالى هو من قريش بل هو من, من من من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسل الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا امه فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها قال الشيخ تركي ام مبارك بن علي في سلاله الشيخ ابو بكر البغدادي هذه وفي اجداده ونسبه ونسله قال هو من احفاد عرموش ابن علي ابن عيد ابن عيد ابن ابن بدري ابن بدر الدين بن خليل بن حسين ابن عبد الله بن ابراهيم الاواه ابن الشريف يحيى عز الدين ابن الشريف بشير ابن ماجد ابن عطيه ابن يعلى ابن دويد ابن ماجد ابن عبد الرحمن ابن قاسم ابن الشريف ادريس بن جعفر الذكي ابن علي الهادي بن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب وفاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو نسله وهذا هو نسبه هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينبغي على كل مسلم ان يكن لهم الاحترام والاجلال لمقامهم من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نقول الى هنا نقول ان هذه الشروط الاولى الشو في الخليفه او من ينصب لهذا المنصب منصب الخلافه كل هذه الشروط ال10 قد توفرت الشيخ البغدادي حفظه الله تعالى وثبته فلا نقاش فيها فعند ذلك نتكلم باذن الله تبارك وتعالى عن شروط تنصيبه وكيف نصب لهذا المنصب العظيم منصب الخلافه الاسلاميه وعن شروط احكامه فاذا ما تحققنا من شروط تنصيبه وشروط احكامه أن يكون بعد ذلك خليفة للمسلمين ونذكر ما يجب على كل مسلم انتجاهه وإن ثبت خرق وانتفاء بشرط من شروط تنصيبه أو شروط أحكامه فعند ذلك نحكم بأن خلفته باطلة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته